وصايا خالده اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالده من وصايا الرسول الكريم وصايا سبع جامعه من النبي لأبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرة وأمرني أن لا أخاف في الله لوم لائم وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش وصايا سبع بليغة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ربي بسب أوصيكم بها أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر وأن أعفو عن من ظلمني وأعطي من حرمني وأصل من قطعني وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرى.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 فإن كثرة الضحك تميت القلب وصية النبي لابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات حفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله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 قال قلت يا رسول الله أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة قال أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام ستة أمور يضمن بها الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اتمنتم واحفظوا فروجكم وقضوا أبصاركم وكفوا أيديكم اغتنم خمسا قبل خمس قال النبي لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك من أذكار الصباح والمساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما اوصيك به تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين من صفات المؤمن قال الرسول الكريم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير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 وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات جزاء الإحسان الإحسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتمه عشر وصايا عشر وصايا من النبي لمعاد عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله بعشر كلمات فقال لا تشرك بالله وإن قد شلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فانه راس كل فاحشه واياك والمعصيه فان بالمعصيه حل سخط الله واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس وان اصاب الناس موت فاثبت وانفق على اهلك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا وخفهم في الله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 وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالد